ولا اله الا الله يوم القيامة كذلك نقصد الآيات لقومي يأمون قل إنما حضر ربنا الفواحش ما قضر منها وما بطن والإثن والبغي بغير الحق وأمام راجع اذا جاء